أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الأسامي يقول ما صحة ما نسب إليكم حفلاكم الله من القول بأن المرجئة من أهل السنة المرجئة نعم أنا ما قلت هذا هذا أنا ما قلت إن المرجئة من أهل السنة أقول مخالفون لأهل السنة نعم لكن الكذب اليوم رخيص كثير عند الناس ويسبون إلى إلى الناس ما لا ما, ما لم يقولوا نعم